أَلِفْ لَمِّمْ صَاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به, لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم فمَا كانَ دَعْوىهُم إِذْجا أَهُم بَأْسُنَ إِلاا أَنْ قَُوا إَّا كُ وَالبِين فَل نَسْألََّذينَ أُرسِن إِلَيْهِم وَلَ نَسْأَلَ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 وَمنَن خَفَّت م وَازينهُ فَأُول إكَ نَّذين خَصُِ أَفُساُم وَمنَن خَفَْت م وَازينهُ فَعُد بِمَا كانَوا بآياتاتِنَا يَظْلِبُ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 قَالَ فَبِمَا أَقْوَى سَنِيلَ أَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَأَسَيَّنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ قال اخرج منها مذوما مدحورا قان اخرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملا ان نجهنم منكم اجمعين سمع الله لمتمده الله أكبر الله أكبر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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين ك أن توزوج كان ج تَفك منحيذ شأُما وَلا تقف هذهش ج وَلا تقرب هذه الشجر تفتَك من الظالمين فسوسلَهُ الشق لوبلَما ماور عن م من سهم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 فَدََّهُ مَنْ بقُرورم فَلَما ذاَا قُ الشجََةَ بَدَتْ لَغمَا سَوْوَادُهُمَا وَقَبِقُ يَخْصِبَانِ عَلَيهمَا مِن وَرَب الجَنَّ وَنَدَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهكمَا رنتِكم الشَّجرََةِ وَأَقُ لَنكم إ مشرقََ لَكُمَا, لكما عَدُم ب قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا للكونا من الخاسرين قال اذبقوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قَنَّ فِيهَا تحيون وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما يَنسَعُ عَنْهُمَا نَبَأُهُمَا لِيُرِيَهُمَا مَا سَوَّا عَمَائِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ إِنَّهُ يَرَاكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ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 وَأَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ الْفَلَاقِ لِمَسْجِدِ رَبِّكُمْ ودعوه, وَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عليهم فريقا هداه فريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الله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 الله الحمد لله رب العالم إلى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب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 وَنكُ لُ جون فإذا ج جهَُم لا يستَخونَ س وَ يستَقد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 والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فَمَن ظَلَمَ مِن مَّن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّ لَكَ يَنَالُهُم نَّصِيبٌ مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُم رُّسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُم قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَجْعَلُونَ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 كلما دخلت امته لعنت اختها كلما دخلت امته حتى اذا الداركو حتى اذا الداركو فيها جميعا قالت اخرىهم لاولاههم قالت اخرىهم لاولاههم ربنا انا اذا قالت اخرىهم لاولاههم ربنا انا وَنُفِذَ نَافِثُهُمْ عَذَابُهُ فَعَفَّنَ مِنَّا قَالَنَ لِكُنْهُمْ بَعْضٌ قَالَنَ لِكُنْهٍ بَعْضٌ وَلَكِنْ لَا وَكَانَتْ لَهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أبواب لا تُبَح لَهُم بابُ السَّماءِ وَلا يدُخُلونَ الجَةَ حيا لجَجَمَنوا في سّ خاب وَوكذَلكَ نجزٍ المجرمين لَهُم مِن جَهن مهاد لَهُم مِن جَهن م مهَدُ وَ فوقهم غواش لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزرنا العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا مسعاها. أنَا إك أصقبُجَّتيِهم فيه خيدُ وَن زَعن م في صده من مايل وَن زَعن م في صدين م مميل تجر منِ, من تْهِأَهَا وَكَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَأَنْزَعَ عَنَّا يجري من تحتهم عنها وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهسني لولا أن هدان الله لقد جاءت رسولنا لقد جاءت اصول ربنا بالحق ونعدو ان فيكم الجنه اورثتموها ونعدو ان فيكم بما كنتم تعملون الله سمع الله لمن حمد الله أكبر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 Wanu do gan ti ku Jan na zonistamu nga bima ku sungqamaadoon Wanaada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 قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعمة الله على الظالمين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهو بيرد وبين الوباح حجاب وعلى الاغراف رجال يعرفون كلهم بسماء ونادوا أصحاب الجنه ان سلاما عليكم ان سلاما لم يدخولوها وهم يطمعون وإذا الرصوف انت ابن صارهم تلقاء اصحابنا قالوا ربنا لا مع القوم الظالمين استكبرون الاؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنه لا خوف عليكم, لا خوف عليكم ولا انت سمحنون وانا أن علينا من الماء ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أن أفيض علينا من الماء أو من فاكذبوا الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ونا يتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا ولقد جئناهم بكتاب فاصطلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين وانا قد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدا و رحمه لقوم يؤمنون هل يَظُون إلا تأوهُ يَما يأْت تَأويهُ يقول الذيَ نصُوه م قبل يقول الذي نصُوه من قبلق جأَص رَ بن بن الحَقِبَعَنا من شفق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 ألا لاهُ ق الق الأمرotaَبكَ اللهُ رَّعَ أ جك ت waخف أو جكم تظ lo waقف إهُ لا يحب الم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلافها وادعوه خوفا وطبعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين وَهُو الذي مغصن الاحَ بُشر بَن يذحمِه حَ إ أقلت سحابًاثِقالَالَ حتى إ أقلَّ سحابًاثِ قالًا سقْنهُبَد م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 كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله سمع الله لمن همده الله الله أكبر الله أكبر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 إنهم كانوا قوما عمين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين وإلى عاد أخاهم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 خلفاء من بعد قوم نوحي وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آناء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وفع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء إن سميتمها أنتم وأباتكم قوم انا نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معهم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمتنا وقطعنا ذا بضر الذين كذبوا باياتنا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 فجأتكم فينةُ م غ بكم هذه قلهينكم ييت فذروها فذروها تأقل في أوضنا وَلا ت الصها بس إ ف يأْخلكم عذاب عليم وَذكرر إكلَك خنَفاء منِ بعدِ غاد وَب أننكُم في الأرضة تخذونَ من صغونهاَا قصور تتخذُونَ من سونذاَا قصور وَتحيتُونَ الْنجب بيوت فَذقرأَلى الله فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم تعلمون أن صالحا مرسلهم من ربه Qoluugu inna bima u sina bihi mumi Qonel la nasstabargu إna binadi amantum bihi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 وَ صحتُك وَنكَّ تُحبون الن صحين وَلووط إ القونقوممه أن تأتون الباحشة تو أتتُون مَا سبقَكُ بِ مِ خدَ ما سبقكُ بهَا مِن حد مِ العمِين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قولوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطورون فأنجيناه وأهله إِلَّا مَوْعَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ الله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 ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبرونها عواجا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 الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم ان ابلغتكم رسالتي ا تر في ونصحتم ونصحتمكم فكيف اسع على قوم كافرين الله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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفو وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغثة وهم لا يشعرون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 أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم نائمون. أو أمِن هْن ن القر يقتهُ بأسون بدًا وَهُ نائم أَ أمِنَ هن ن القر أي يتهُ بأسونضحهُ ي العب أبأَمِن مكر الله بأَم مك الله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 وَلَ تبعُوا على قُنوبِهِم فَهُم لا يسممَعون تِلكَ القرانَقُ الصّ عَلَيكَ مِن أَمبائهَا وَلَق جَاءة مصُنهُ بِالبَِناتِ فَمَا كانون يُؤْمِنوا بِما كَذبُ مِ قَ كَذَانكَ يَطبع الله عَ قُنُ بِالكافرين وَمَا وَجَدْنَا إِنَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْ عَهْدِهِمْ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بَائِسَ النَّاسِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فضلوا مو بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين الله سمع الله لمن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 قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي يا بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين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 قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السفرة فرعون قالوا إن لنا نأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قَالَ يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقِ فَلَمَّا أَلْقَى سَحَرَ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَاسْتَرْهَبُوهُ وَمُجِئَاءُ بِسِحْرِ وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَىٰ أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ثَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ثَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا يغون بون هنالك وانقنبو صاغرين والقي السحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال, قال فرعون ان منتم قبل ان ااذن لكم أ بعون آمث بج قبن أن أندَناكم إ إن هذا لَتم مكة بال المدينة تُخْنج مها للتُخج منها أأَهها فس على لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلافكم لا أصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون سميع الله لمن حمده الله هو الله الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستطيع أستطيع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 غير المغضوب عليهم ولا الظالمين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقن منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لم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 قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمؤمنين إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا هُؤُلَاءِ مِنْ قَبْلِ أن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا كأَنَّ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُغْلِقَ عَدًّا وَسُمًّا يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَتَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقُصٌّ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ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 وَكَانُوا مِمَّاك تَأْتِينَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَوْسَنَّا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَانْدَمَاءَ آيَاتٍ مُفَصَّلَةٍ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 ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكذون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرجون سمع الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولا الظالين وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهاء قال إنكم قوم تجهدون إن هؤلاء متبرون ما هم فيه وباطلهم ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسوهونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم, يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم الله سمع الله لمن حمده اللَّهُ سُبْرًا اللَّهُ سُبْرًا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 قل هو الله أحد الله الصبد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد الله سمع الله لمن حمده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 إلهنا تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك لصيرا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق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 ولا بل فقراء بجنابك ووقف المساكين على ساحل بحرك أرمك يرجون رحمتك ويخشون عذابك إلهنا إن طرتنا فمن الذي يؤوينا إلهنا إن أبعدتنا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 اللهم بثبت إلى يوم أن يلقاك اللهم يا من عز وارتبع وذل كل شيء لعظمتك وحضع يا من خلقتنا من نفس واحدة نسألك اللهم النصر والعز والتمكين لإخواننا المجاهدين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 وأيدوا بتأييدك اللهم اجمع كلمتهم كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم وحد صفهم وسدد رأيهم وصوب سهامهم وانصرهم على اليهود ومن هاودهم وعلى النصارى ومن ناصرهم وعلى الرافضة ومن شاركهم اللهم انصرهم وانيدهم بتاييدك اللهم اصلح لنا امورنا ولا تامر المسلمين واجعلهم نصرة للدين حربا على الكافرين اللهم بك اسرانا اللهم فك اسرانا اللهم فك اسرانا واشف مرضانا وارحم موتانا واغسل دنس خطايانا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين أل إماما ربنا هب لنا من لذنك ذرية طيبة إنك سميع الدعام اللهم يا حي يا قيوم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 وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم بارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله هو الله أكبر الله أكبر الله